لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، أَلَا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثَمَانِيَةَ أزواج يخلقكم في بطون أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا خلق من بعد خلق خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازره وزر اخرى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 قل الله اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ فاعبدوا فَاعْبُدُوا مَا من مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ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 فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابَ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النار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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجَعَلُهُ حُطَامًا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 اللهم نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إِنَّمَا الْعِبَادَةُ عِبَادَةً لِّلَّهِ وَلَا تَعْبُدُوا أَحَدًا مِن دُونِهِ وَمَا أَعْلَمُ الْعِبَادَةَ بِمَا أَعْلَمُهُمْ وَمَا أَعْلَمُ الْعِبَادَةَ بِمَا أَعْلَمُهُمْ وَمَا أَعْلَمُ الْعِبَادَةَ بِمَا أَعْلَمُهُمْ وَمَا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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ فَرَأِيْتُم مَا تَدَاعُونَ مِن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 لفتدوا به من سوء العذاب يوم الْقِيَامَةِ وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَإِذَا مَسَّى الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْهِ بَلْ هِيَ فِيثْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَا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 ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب الى ربكم واسلموا له من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 ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين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 كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها, وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله